من تشاء منهم لو تؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن قَضَّ عيُنُهُ وَلَا يَحزًَا وَيَضضَينَ بِمَا آتَتَهُ كلُلّهُ واللَّهُ يَعلَم مَا فيِي قُلوبِكُن فكَانَ اللهَّهُ عَمًَا خَلمَا لا يَخِلّ لَكَِّسَؤُمين عاد ولا ان تبدل بهم من ازواج ولو اعجبك حسنه ولو اعجبك حسنه الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا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 مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُم مِّن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أن تَكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا إِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا